وَإِنَّهُ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ هَارِمًا بِذَٰلِكَ وَلَٰكِنْ يُخِيرُهُمْ وَلَكِ اوَنسُ اِذَا اَجَلَ مَسَّمَا فَإِذَا عَذَّبُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِمْ إِبَاضِ فإذا أجلهم فإن الله كان بعباده بطير بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وآخرين கா